لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى متعجبة كيف ألده وأنا كبيرة آيسة من الولد وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة إن إنجاز ولد في هذه الحاله شيء عجيب لم تجر العادة به إذا قال الله تعالى قالوا اتعجبين من أمر الله أي قالت الملائكة لها اتعجبين من شيء قضاه الله بمشيئته وقدرته هكذا كان جواب الملائكة وتأمل الآية قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب أي قالت امرأة إبراهيم متعجبة يا ويلتي طبعا هذه يا ويلتي كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء والاستنكار للشيء أي يكون لي ولد وأنا عجوز لا يلد مثلي وهذا زوجي إبراهيم شيخ كبير لا يولد مثله كما في سورة الداريات فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم المرأة تأتيها بويضات في العمر فإذا انتهت البويضات فاغت لا تلد لكن الله سبحانه وتعالى خلق البويضات وخلق آجالها قادر على أن يحيي قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد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 قضاه الله بمشيئته وقدرته رحمة ثم جاء هذا الدعاء والإخبار هذا دعاء وإخبار رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أي رحمة الله وإحسانهم وخيراته النامية المتكاترة عليكم يا أهل بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه حميد مجيد أي إن الله محمود في جميع صفاته وأفعاله وأقواله دعظمة عظمه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 والله في هذا الحديث يعني شيء عظيم جدا يعني قول اللهم صل على محمد طبعا صلاه الله على نبيه هي بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى ويشمل معناه ايضا عظمه في الدنيا باعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته وفي الاخره بتشفيعه في امته وتضعيف أجره ومثوبته وكل ذلك من رحمة الله بنبيه صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم هذا ليس من باب الحق الناقص بالكامل بل من باب بيان حال ما لا يعرف بما يعرف وما عرف من الصلاة على إبراهيم هو الوارد في هذه الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وهنا أيضا أبارك على محمد أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة فالبرشة تطلق ويراد بها الزيادة يطلق وتراد بها الزيادة وذلك قال برشة البعير إذا ناخ في موضعه ولازمه، نعم فهنا معناها اثبت له وأدب ما أعطيته إذن هذا الحديث هو حديث عظيم جدا والصحابة قال فإن الله قد علمنا يعني في التشهد وهو قول المصلي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته في الحديث أيضا سرعة امتثال الصحابة وحرصهم على التفقه في الدين يعني لما جاءهم الأمر استرصروا حتى يؤد العبادة على على بينه أيضا علينا أن نعلم أنه من أشرف أعظم الهدايا الإرشاد للخير والدلاله إلى العلم وتأمن في الحديث وأزواجه وذريته التفسير الكلمة وآله في الحديث الآخر وفيه ملمح المهمه ودخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آله ثم قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا طعامه بعد علمه أنهم ملائكه وجاءه الخبر الساب بأنه سيولد له إسحاق ثم يعقوب طفق يجادل رسولنا في شأن قوم لعلهم يؤخرون عنهم العذاب ولعلهم ينجون لوطا وأهله ولذلك نحن نذكر إبراهيم في كل صلاه فعلينا ايضا أن نتخلق بأخلاق إبراهيم فلما ذكر الله تعالى عن إبراهيم لاجل أن نقتدي بهؤلاء الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إذن فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم له أي فلما زال عن إبراهيم الخوف من رسلنا حين لم يأكلوا وجاءته البشرى منهم باسحاق فطابت نفسه وأعلموه بهلاك قوم لوط أخذ يحاجج الملائكة في إهلاك قوم لوط كما في سورة العنكبوت ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلوا بمن فيها لننجينه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وهنا بين ربنا في هذه السورة في شأن إبراهيم قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم حليم يحب تأخير العقوبه كثير التضرع إلى ربه كثير الدعاء تائب له إذن إن إبراهيم لحليم أواه منيب ومر معنا في تفسير سورة يونس هذا المعنى أي إن إبراهيم لبطيء الغضب وتأمل الناس في بيوتهم يسرع أحدهم بالغضب في أمر الذي يستحق والذي لا يستحق فنحن لما نقرأ حتى نتخلق أي إن إبراهيم لبطيء الغضب واسع الصدر متذلل إلى ربه كثير التضرع عليه بالدعاء رجاع إلى الله بطاعته ومعرفته ومحبته يعني انسان يعني يتأوه إذا قصر يتوه الإنسان إلى ابنه ويتبر تعالى. منيب يرجع إلى ربه، يرجع إلى ربه في جميع أموره، في الطاعب أن يأتيها، في المعصيه بان لا يأتيها وبالتوبة، في المقدورات المؤلم أيضا الإنسان يرجع إلى ربه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط إنه قد جاء من ربك بإيقاع العذاب الذي قدره عليهم وإن قوم لوط آتيهم عذاب عظيم لا يرده جدال ولا دعاء لا بد أن ننتبه إلى هذه الصفة من صفات إبراهيم وهو أنه لما أكثر مجادلة يعني كان أكثر مجادلة إبراهيم في هذا الأمر بسبب ماذا؟ بسبب الشفقة والرحمة على عباد الله. وهذا لا ينبغي أن يكون الإنسان مشفقا رحيما على عباد الله. فهذه من الصفات الجليلة. ولذا أعلم إبراهيم أن الأمر قد حزم وأن الأمر يعني محسوم في إهلاك قوم لوط. يا إبراهيم أعرض عن هذا أي قالت الملائكة لإبراهيم يا إبراهيم اترك الجدال في أمر قوم لوط إنه قد جاء أمر ربك أي إنه قد أتى أمر ربك بهلاك قوم لوط فلا فائده في جدالك عنهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أي وإن قوم لوط نازل بهم عذاب غير مدفوع عنهم ولا مصروف فالعذاب آتيهم لا محالة لعظيم ما اقترفوه من فضائح الذنوب وأنها من كبريات المعاصي التي قد وقعوا فيها وربنا جل جلاله يعني هذه سنته في عباده ومن خالف منهم نعم الآية 77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 لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه وهذا يعني يدل على مدى الوقاحه التي وقع التي كانت عند هؤلاء نسال الله العافية والسلامه وأن يسر الله تعالى على عباده المؤمنين ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا تعسئ بهم اي ساءه مجيئهم اللي هو من السوء وهو كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية وضاق بهم ذرعا طبعا ذرع الإنسان منتهى طاقته التي يحملها بمشقة يقال ضاق بهذا الأمر ذرعا إذا تكلف اكثر مما يطيق فعجز. وأصل ذرع يدل على امتداد وتحرك إلى قدوم فيعني أنه قد وصل به الأمر شد وأنه وصل إلى حالة صعبة جدا وقال هذا يوم عصيب أي هذا يوم شديد شره عظيم بلاءه كأنه قد عصب به الشر والبلاء أي شد به فهذا عصيب ما أخذ من العصابة تشد بها الرأس وأصل هذه المادة مادة عصبة ربط شيء بشيء يعني أن الأمر شديد جدا قد لازمه وقال هذا يوم عصيب اي وقال لوط عليه الصلاة والسلام لما علم أنه سيحتاج إلى مدافعة قومه عن ضيافه هذا يوم شديد شره عظيم بلاؤه وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاء قوم لوط لوطا مسرعين قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه ومن قبل ذلك كان عادتهم إتيان الرجال شهوة من دون النساء قال لوط مدافعا قومه ومعذرا لنفسه أمام ضيوفه هؤلاء بنات من جملة نسائكم فتزوجوهن فهن أظهر لكم من فعل الفاحشة فخافوا من الله ولا تجذبوا لي العارف ضيوفي أليس منكم يا قومي رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح وهذا يعني يدلك على مدى الحرج الذي قد أصاب نبي الله لوط وجاءه قومه يهرعون إليك وتأمل يعني هذا التعبير وتأمل هذه اللفظة يهرعون أي يسرعون وأصل هرع يدل على حركة واقتراب أنهم جاء لم يأتوا بأنات إنما جاءوا بسرعة أي وجاء لوطم قومه يسرعون اليه كما قال الله تعالى وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزوني ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي ومن قبل مجيء الرسل إلى لوط كانوا على عادتهم يأتون الرجال في أدبارهم فجاءوا إلى الأضياف لذلك قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي قال لوط المدافع عن الأضياف يا قوم هؤلاء بناتي تزوجوهن طبعا هذا أحد التأويلات في ذلك عدة تفسيرات بعضهم فسر هذا الشيء بقوله نساء امتي يا قوم هؤلاء نساء امتي فانفحوهن فهذا أطهر لكم من اتيان الذكور ومن ذهب الى هذا القول الطبري وابن كثير نعم وذهب جماعه من اهل العلم يعني الى هذا يعني بناته الى النساء جمله النبي القومي اب لهم ويقوي هذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم باعتبار أنه أب لهم نعم نعم فهناك عدة تفسيرات فهو قد أمرهم يعني بإثيان بالزواج بالزواج في الموطن الذي أباحه الله تعالى وهو موطن الحرث والنسل فاتقوا الله ولا تفذون في ضيفي أي فخشوا الله واحذروا عقابه ولا تذلوني وتهينوني بانتهاك حرمة ضيوفي بفعل الفاحشة بهم أليس منكم رجل رشيد أي أليس منكم رجل ذو رشد وخير فينهاكم عن طلب الفاحشة بضيوفي قادوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال له قومه لقد علمت يا لوط إنه ليس لنا حاج في بناتك ولا نساء قومك ولا شهوة وإنك لتعلم ما نريد فلا نريد إلا الرجال نعوذ بالله قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد أي قالوا له لقد علمت يا لوط ما لنا في النساء من حاجة أو رغبة وإنك لتعلم أننا نريد الرجال دون النساء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 والسعيد الذي جعل امانيه في طاعة الله تعالى أي قال لوط لما رأى اصرار قومه على طلب الفاحشه من ضيوفه وعجز عن ردهم ليت لي أنصارا وأعوانا يعينوني على ردكم أو آوي إلى ركن شديد أي ألجأ وأنضم إلى عشيرة تمنعني وتعصمني منكم فاحول بينكم وبين ما تريدون من ضيوفي نعم قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك إنهم مصيبها ما أصابهم إنما موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالت الملائكة للوط يا لوط إنا رسل أرسلنا الله لن يصل إليك قوم بسوء فاخرج بأهلك من هذه القريه ليلا في ساعة مظلمة ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه إلا امراتك ستلتفت مخالفة لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب إن موعد اهلاكهم الصبح وهو موعد قريب وتأمل البشارة للانبياء قال يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك أي قالت الملائكة لوط عليه الصلاة والسلام لما اشتد به الكرب إن ملائكة ربك أرسلنا لإهلاك قومك فلن يصلوا إليك بمكروه فاطمئن وهو على نفسك وهذه من أعظم البشارة أن الله سبحانه وتعالى قد أنجاه من هذا الحرج. فأسر بأهلك بقطع من الليل أي فاخرج أنت وأهلك من أرض قومك بعد مضي وقت من الليل ولا يلففت منكم أحد إلا مرأتك، أي لا ينظر أحد منكم مراه واستمروا ذاهبين إلا امرأتك نعم فلا تخرجها معكم إنه مصيبها ما أصابهم أي إنه مصيب امرأتك يا لوط العذاب الذي أصاب قومك وربنا قال فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب اي ان موعد اهلاك قومك يالوت الصبح بعد انقضاء هذه الليله اليس وقت الصبح بقريب لنزول العذاب بهم وقد بين الله تعالى ان صبيحة العذاب وقعت عليهم وقت الاشراق وهو وقت طلوع الشمس وذلك في قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يدفع الله عنا عن أمة محمد السبب من فوائد الآيات أولا بيان فضلي ومنزلة خليل الله إبراهيم وأهل بيته مشروعية الجدال عمن يرجى له الإيمان قبل الرفع إلى الحاكم بيان فضاعتي وقبح عمل الوط هذا بالله التوفيق